بسم الله الرحمن الرحيم حاميهم تنزين من الرحمن الرحيم كتاب فصنت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة من ما تدعونا إليه وفي أذاننا وفي أذاننا وقرؤ و بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا ووين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم من الآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له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 بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول ٱلْكِتَٰبِ وإليه ترجعون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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاهُ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُونًا أَفَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمة من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغنبون وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ إِذْ كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آلِهَةً غَيْرَ اللَّهِ النار لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً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 توم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتئي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور الرحيم ومن أحسن قولاً مما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 وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وان ما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأبون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصنت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختنف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فني نفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيب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 نا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما نهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإماسه الشر فيؤس قنوط وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَانِ لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ